بسم الله الرحمن الرحيم أحسان عبد القدوس لنعيش في جلباب أبي فصل الثالث لم يكن من السهل جذب فوذية للتحدث عن روزالين إنها تبدو أحيانا كأنها لا تحب التحدث عنها أو كأنها تريد أن تقول لكل الناس ملكم ومالها ولكن في أحيان أخرى كانت تستسلم للتحدث وعرف منها أصل وفصل روزالين وكانت فوزية تكرر دائما كلما جاء ذكرها مسكينة مسكينة إن روزالين من قرية المجاورة لمدينة شيكاغو والقرى في أمريكا هي مدن صغيرة ليست كقرانا في مصر والعائلة تملك محلا متواضعا لبيع دبيل الأحذية تعتمد عليه اعتمادا كاملا وهي عائلة كاثوليكية متزمتة إلى حد العزلة فلم تكن روزالين بنتا كبقية بنات أمريكا تنطلق بكامل حرياتها في كل نواحي الحياة ولكنها كانت بنت المقفولة، كانها محبوسة في سجن وأمها هي السجانة إنه ليس من حقها أن تدخل أو تخرج إلا بأوامر أمها ليس من حقها أن يكون لها صديق كبقية البنات ممنوع لمس الرجل إلا في الحلال وليس من حقها أن تصادق إلا البنات وتعودت على البنات حتى لم تعد تحب أو يخطر على بالها أن يكون لها صديق, لها صديق شاب يكفيها البنات وكان كل يوم من أيامها مرسوما خطوة بخطوة إنها تذهب إلى المدرسة في الصباح وتخرج من المدرسة وتذهب إلى دكان أحذية لتساعد أباها وأمها ثم تعود إلى البيت في السبعة مساء وتبقى فيه حتى اليوم التالي وتجغل وقتها بأعمال البيت والمذاكرة هكذا كانت حياة روزالين حياة المقفولة، وفي منتهى التزمود. وربما كانت الدافع إلى هذا التزمد والبحث عن الأمن عن حماية النفس إن كل أهل أمريكا يعيشون في خوف لا أمان في أمريكا إن البنت قد تسير في الشارع فيعتد عليها صباحا أو مساء لسرقتها أو لخطفها أو اغتصابها والذين يعتدون ليس الزنوج وحدهم أو المكسيكيون أو أي من من يقال عنهم أنهم معتدون إنك تسير في الشارع ولا تدري من سيعتدي عليك حتى وأنت في البيت لا تدري ما يمكن أن يحدث لك ولبيتك إنهم هناك حريصون على غلق الأبواب والنوافذ دائما ولا يكفي غلق الأبواب والنوافذ فهم يتركون النور مضاء طول الليل حتى يقولوا للمعتدي قبل أن يعتدي إن البيت ليس خاليا من سكانه حتى إذا دخل عليه المعتدي ساعده النور المضاء على التصديل إن الخوف في أمريكا أصبح كأنه طابع حياة البشرية وخصوص الخوف البنات الجنس الضعيف وربما كانت غريزة الخوف هي التي كانت تدفع لزليم إلى أن تتحمل تزمد أمها إلى أن حدثت لهم حادثة كانت تركب مع أمها وأخيها في سيارة العائلة وكانت أمها هي التي تقود السيارة ووقعت تصادم عنيف مع سيارة لوري وقع ثلاثة مصابين وقد أصيبت أمها وأخوها بارتجاج في المخ أدى إلى أن اهتزت قواهما العقلية أصبحت أمها مجنونة وأخوها مجنونا أما هي روزالين فلم تصب إلى بكدمات خفيفة عفيت منها ولكن الناس اعتقدوا أنها أيضا قد كنا كان أي تصرف من تصرفاتها يفسره الناس عن أنها مجنونة يا ناس أنا لست مجنونة إنها أمي ولكن الناس كانوا ينظرون إليها كما ينظرون إلى أميها المجنونة التي دفعها الجنون إلى التطرف والتدين والتزمد ووصل بها الجنون إلى أن قامت من نومها ذات صباح باكر وخرجت من البيت كما هي وحتى دون أن تضع ذائها في قدميها وصارت في الشارع إلى الكنيسة ثم دخلت وأخذت تحطم كل شيء، الصلبان والشمعدانات حتى حطمت تمثال السيد المسيح. ثم سقطت على الأرض تصرخ وهي تبكي، وكانها فعلت كل ذلك وهي نائمة. ولم تعد روزالين تحتمل هذه الحياة، وكان أبوها شفوقا عليها، وكان متأكدا أنها لم يصبها شيء من الجنون الذي أصاب أمها وأخته. وأخها. واستجاب لالحاحها بأن تلتحق بالجامعة واستطاع أن يدبر لها نفقات دراستها في المدينة الكبيرة وقد أقامت هناك في حجرة من شقة من شقق عماره ليست عالية ولكنها عمارة قديمة مريحة لها أربعة اجنحه حول حديقة صغيرة يتوسطها حمام سبح وكانت فوزية وزوجها مؤنس يقيمان في شقة في نفس العمارة. والتقت فوزية بروزلين وبسرعة تصدق. ربما لأن فوزية عادت على أن يكون لها دائما صديقة من البنات. وروزلين ليس لها أصدقاء إلا من البنات. وربما لأن روزلين وجدت في فوزية طبيعة تختلف عن طبيعة الصداقة في أمريكا. في أمريكا الطبيعة السماحة الكريمة الطاهرة. وربما جذب جذبهما إحداهم إلى الأخرى اختلاف اللون فوزية سمراء غامقة ليست سوداء ولكنها شديدة السمر وروزالين بيضاء فاقعة البياض واختلاف اللون له تأثير في قوة الجذ فمؤنس زوج فوزية هو أيضا فاقع البياض وتوتضت الصداقة بين فوزية وروزالين حتى أصبحت روزالين تقضي كل أوقات فراغها في شقة فوزية أو معها في حمام السباحة. ثم أصبحت روزالين تحمل كتبها وتذاكر في شقة فوزية من الاثنتين في الجامعة وإن كان كل منهما متخصصا في دراسة. ثم تركت روزالين حجرتها وانتقلت كلها إلى شقة فوزية لتعيش في غرفة. خصصت لها وتدفع إيجارها لم ترفض فوزية أخذ قيمة الإيجار من روزالين رغم كل صداقتهما ورغم أنها ليست في حاجة إليه فكذا في أمريكا الصراحة في التعامل وعاشت روزالين مع فوزية وزوجها عامين حتى أيام الأجهزات الجامعية كانوا دائما معنا لم تفترق عنهما إلى أيام قليلة خلال العام لتذهب لزيارة أهلها في قريتها وخلال العامين لم تفكر أبدا في اعتنق الإسلام وكانت تتحدث مع مؤنس أو مع فوزي عن الإسلام وكان مؤنس أحيانا يترجم لها بعض آيات القرآن وأحيانا وفي مناسبات متباعدة كان مؤنس يصلي ركات لله وروزلين وراءه تراقب ثم كانت فوزية تصوم في رمضان ولأنها لم تكن تصوم الشهر كله وكانت روزالين تصوم معها حبا لها. كان لا ترضى أن تأكل بينما صديقتها محومة منك. كل ما حدث لروزالين خلال هذه الفترة أنها لم تعد تسميتها كل التزمت. لم تعد تغالي في أداء دينها والتردد على الكنيسة. ولكنها لم يتغير فيها ولكن ما لم يتغير فيها. وغريزة الخوف أنها دائما حريصة على دائما تتصور أنه يكفل لها الأمان ودائما تعود إلى البيت في الساعة الخامسة ولا تخرج منه إلا في صباح اليوم التالي أنها تخاف الليل تخاف الظلام وكانت تبدو في علاقتها بفوزية كأنها تحتمي بها كأنها لا تهدأ ولا تضمن أمنها إلا وهي بجانبها وفوزية كانت أكبر من روزالين بعامين وكانت بحكم طبيعتها هي دائما المسيطرة قد كانت مسيطرة على روزالين كما هي دائما مسيطرة على زوجها مؤنس قد انتهت فوزية ومؤنس من دراستهما بعد كل هذه السنوات وحصل كل منهما على شهادته وكان يجب أن يعود إلى مصر ولم يبدأ على روزالين أي تظاهرة جديدة في الأيام السابقة التي سبقت يوم الودع سواء إنها،, أنها كانت كأنها واجمة تائها تفكر في شيء هي حائرة فيه إنها لم تقل أنها تفكر في أن تحق بهما في مصر ولم تلح عليهما أن يبقيا معها في أمريكا كما بقي كثير من المصريين الذين تعلموا هناك ولم يعودا إلى مصر بل أنها لم تكن تتكلم عن ما يمكن أن تتأثر به عواطفها بعد الفراق نافقت واجمة وفوزية تتبعها دائما بعينين يحيطهما الحب والشفقة وتحس أن روزالين مسكينة مسكينة وطلقت فوزية خطابا من روزالين بعد وصلها إلى مصر بأيام إنها خطاب طويل ثم عقبها خطابات كثيرة كل أسبوع يصدها خطاب من روزالين وكلها خطابات طويلة لا عن ثلاث او اربع صفحات فلسكاب في حين ان فوزية لم تكن ترد عليها الا بخطبات قصيرة سريعة اسألت فوزية تحكي لي ماذا كانت تكتب لك نظرت الي فوزية في عتاب كان ليس من حقي ان اسأل هذا السؤال ثم قالت كلام نا عندما تتكلم لا تكف عن الكلام وعذا عندما تكتب لا تكف عن الكتابة وكان قد مضى أقل من عام من عام عندما أرسلت روزالين برقية مختصرة هل هل أستطيع أن آتي إليكما في مصر وأقيم معكم؟ وردت عليها فوزية بكلمة واحدة تعال. وجاءت روزالين وهي تبدو هائمة في الفرحة لمجرد أنها استطاعت أن تجي إلى مصر هل جاءت إلى فوزية أم جاءت إلى مصر؟ قد سألت فوزية. ما الذي دفعها إلى المجيء وقد سألت فوزية ما الذي دفعها إلى المجيء إلى مصر؟ مجرد سياحة؟ قالت فوزي وهي تتنهد مشفقة عليها. لا، نا ليست غبية حتى تفكر في السياحة، ولكنها كانت قد تعودت على الإحساس بالأمان وهي تقيم معنا في أمريكا. وبعد أن تركناها هناك، عاد الخوف يسيطر عليها ويعذبها. ناها خائفة خارج البيت وداخل البيت خائفة في كل خطوة وفي كل دقيقة إن نشأتها مع أمها ركبت فيها عقدة الخوف ودفعت هذه العقدة لتلحق بنا في مصر لعلها تعود وتشعر براحة الأمان وقد جاءت وهي لا تدري ماذا سيكون مصيرها في مصر وأنا نفسي لم أكن أعلم ماذا تريد أن تفعل في مصر هل ستبقى مانا أم هي مجرد زيارة وتعود؟ قد جاءت وهي تحمل حقيبة ملابسها وكلها ملابس عادية ليس فيها ما يبهر ثم كانت تحمل حقيبة أخرى كبيرة اكتشفت أنها تجمع فيها عددا كبيرا من الأحذية أن أباها لم نستطيع أن يعطيها إلا عددا قليلا من الدولارات لتنفق منها على رحلتها في مصر فاضطرة تجمع هذا العدد من الأحذية من الدكان الذي تملكه العائلة واشترت بعضها من شركات الأحذية التي يتعاملون معها بقروض بضمان أبيها كانت تعتمد على بيع هذه الأحذية كلما احتاجت إلى ما تعيش به في مصر وقد بعتها كلها فعلا وقلت أنا أبدأ الدشة كاني لا أعلم شيئا ولكنها تعمل في مصر وقالت وهي تتلاهد كأنها تتحصر عليها، إنها طبيبة متخصصة في علاج اللثة، كما لا شك أنك تعلم، ولكني أعتقد أنها قطعت دراستها خصيصا لتأتي إلينا هربا من الخوف، خوف الحياة في أمريكا، كانت تستطيع أن تستمر في دراستها حتى تتخصص في نجلات أوسع، ولو أن التخصصات في الطب الأمريكي أضيق منها عندنا، فهناك طبيب متخصص في علاج الأذن وحده، أو الأنف وحده، أو الحنجرة وحده، وليس طبيبا متخصصا في اللثة مع مع والأنف والأذن والحنجرة، كما هو تقسيم التخصصات عندنا. قد جاءت معها بأدوات طبية حديثة على أمل أن تزول تخصصها في أثناء رحلتها، لكنها لم تستطع أن تزاولها في مصر بصفة كاملة. لأن ليس لها الحق العمل كطبيبة قد قدمتها إلى كثير من أطباء الأسنان حتى يستعينوا بها إذا أرادوا كما أن كثيرات من صديقاتنا أو اصدقائنا عرضوا لثاهم عليها وكانوا يدفعون لها كطبيبة لكنها بعد أيام قلائل كانت قد تمنت الإقامة في مصر إلى الأبد حتى تضمن تكاليف الحياة استطاعت بذكائها أن تعمل سكرتيره في مكتب من مكاتب الشركات الأمريكية وقلت أنا ابحلق في فوزية بشك كان هناك سر لا تريد أن تكشف عنه وماذا دفعها لأن تقرر الإقامة في مصر وقالت فوزية دون أن تلحظ الشك في نظرتي نفس السبب لقد أحست بالراحة بمجرد وصولها إلى مصر إنها تستطيع أن تسير في الشارع بلا خوف وتستطيع أن تصل الليل خارج البيت بلا خوف وتستطيع أن تنام وتفتح كل النوافذ حولها وتطفي النور بلا خوف إنها تتصور أن المصريين كلهم يعيشون في أمان ولذلك فهي تريد أن تعيش معهم. قلت وأنا ساهم كإني أحادث نفسي قد أسلمت وسمعت فوزية ترد علي القائلة لقد ترددت أنا وزوجي مؤنس كثيراً قبل أن نعوينها على أعلان إسلامها لقد كنا نظن أن كل ما تعرف عن الإسلام هو معرفته عندما كانت تقيم معنا في أمريكا وهذا لا يكفي حتى نطمن لأنها اقتنعت وآمنت فعلاً بالإسلام هو يدري ربما كان كل ما يدفعها الإسلام هو حبها لأنها وعيشتها معنا بل أن صديقنا مصطفى عندما سمع أنها تريد أعلان إسلامها قال إنها ربما كانت من أفراد المخابرات الأمريكية الذين يدعون كل شيء حتى يصلوا إلى ما يحقق أهدافهم. ولو كانت في الهند لحوالة اعتناق الدين البوذي أو الهندوكي، ولكنني أثق في روزالين، لا يمكن أن تكون امرأة مخابرات. ثم أننا اكتشفنا أن ليس كل ما تعرفه عن الإسلام عرفته مننا، لقد كانت تقرأ كثيرا عن الإسلام وخصوصا بعد أن غادرنا نحن أمريكا. وحفظت الكثير من آيات القرآن وتستطيع أن تتلو بعضها بالعربية واقتنانا أنا وزوجي أن دوافعها للإسلام هي دوافع التحرر من وقدتها عقدة وقدت الخوف أنها تؤمن بأن الإسلام هو دين الأمان وأنه يحدد للمؤمن تفاصيل الحياة بحيث يضمن لنفسه الأمان ومع إلحاحها بدأ مؤنس يجمع المعلومات عن إجراءات الإعلام الإسلام ومهرفها بأحد المشيخ ثم اصطحبناها الى المكتب المختص في الازهر باشاره اسلاميه وضحكت فوزية قائلة لقد ذهبت معنا الى الازهر وهي ترتبي ترتدي ثوبا عاديا قصيرا يكشف عن ساقيها حتى ربتيها ولم انتبه لا انا ولا زوجي الا ان في هذا ما ينافي التقاليد تقاليد محافظة على مظاهر التدين انا نفسي كنت أرتدي مثل هذا الثوب العادي لكن الشيخ الذي كان يسجل اسلامها نهرها وقال لها أن الإسلام لا يبيح الكشف أما يثير وثوبها يكشف ما يثير منها أنا عورة فوعدت مستجدها بأن تعرس على التقاليد ومن يومها تلبس هذه الثياب التي تراها بها وتغطيها كلها واصبح اسمها أمينة أن التي اخترت لها هذا الاسم إنه اسم المرحومة أمي وإن كنت لم أتعود أن أناديها به حتى اليوم وأمينة متزمتة مغالية في مظاهر إسلامية، كما كانت متزمتة مغالية وهي كاثوليكية مسيحية. قلت ضاحكا ساخرا لا يمكن أن تكون متزمتها لقد رأيتها تركب متسكل قالت فوزية في حد كانت تنهرني أنها لا تعتقد أن الكوب المتسكلي يتعرض مع تعاليم الإسلام ما دامت حريصة على أن يغطيها ثوبها وهي قد كان النساء العرب منذ فجر الإسلام يركبن الخيل ثم أنها متأثرة بأن الراهبات الخالصات للدين يركبنا الموتسكل أيضا والبسكليت ويقضنا السيارات ولكني خفت عليها من إثارة الناس عندما يرونها في الشارع وهي ركب الموتسكل ولم تقتنى بكلامي إنها مطمئنة مئنانا عجيبا على أمننا في مصر وكانت تركب الموتسكل في قريتها في أمريكا ولكنها لم تكن تستطيع أن تركبه في المدينة الكبيرة كانت تخاف أن تثير أحد من الناس فهذا خطة ليستولي عليها أو ليستولي على المتسك نفسه، فقد يكون بالنسبة له له أغلى من المرأة <تصفيق> وقلت وأنا أحاول مراداتها ونفاقها على كل حال فالفضل لك أنت التي نزعت عقدة روزلين، عقدة الخوف منذ أن دعوتها للحياة معك في أمريكا ثم دعوتها إلى مصر وعشت معك في بيتك كفيت وكفلت لها كل ما تتطلبه الحياة ولم تقل لي فوزي أن روزالين تدفع لها تكاليف حياتها معها تدفع إيجارا للحجرة التي تقيم فيها تدفع نصيبها من كل نفقات الحياة فوزي ليست في حاجة لأن تدفع لها روزالين ولكن هذه هي الحياة الصحيحة كل يتحمل نفقات نفسه هكذا الحياة في أمريكا ولكن فوزي ردت قائلة إني أحب أمينة وأثق فيها وأستبيح لها ولم أحاول أن أسألها عن مدى هذا الحب ولا عن نوعه حتى أرضي لحفتي وحتى لا أكشف عن شكوكي في تصور ما بينها وبين الهزلين ولكن بعد تبادل كلمات عائمة ونتأسألها هل تعتقدين أن أمينة ستكون سعيدة مع عبدالهاب البرعي وقلت اسم أمينة كأن الذي سيتزوجها عبدلهاب هي أمينة وليست روزالين رأيت فوزية تلوي شفتيها في قرف ثم تعتدل في جلستها في عصبية وتقول لا أدري على كل حال لم يكن الوهاب هو أول من تقدم لها. وقلت في دهشه هل تقدم لزواجها كثيرون؟ وقالت وهي لا تزال تعبر عن قرفها البعض وكانت ترفضهم. قلت من خلال دهشتي لماذا يتقدمون لها ولازم ولماذا ترفضهم؟ اسمح لي أن أقول لك أنها ليست راعيات الجمال. وقالت وهي تضحك ضحكة مرة ساخرة. ربما لأنها أمريكية والجنسية الأمريكية لها إغراء. إن من يتزوج أميركية يصبح من حقها أن يحصل على الجنسية الأمريكية. قلت ولماذا قبلت أن تتزوج عبد الوهاب؟ قالت وشفتها مقلوبتان ربما لأنها اقتنعت بأنه مسلم متدين مما يتوافق مع اسلامها وتدعينها قلت أك احقق أحقق معها وهل وافقتي أنت على هذا الزواج؟ وقالت وهي تقفز واقفة من جلستها ليس من حقي أن أوافق أو أرفض إنها حرة ثم كانت المرة الثالثة التي أزور فيها فوزية في الصباح يختلي بها وجرها إلى أجباء لحفتي على كشف الأسرار ولم أكن قد التقيت في المرتين السابقتين بروزالين كانت دائما خارج البيت وفي هذه المرة وقبل أن تنتهي الزيارة فتح الباب الخارجي بمفتاح ودخلت روزالين عائدة من الخارج وابتسمت لي ابتسامة ضيقة من خلال شفتيها الرفيعتين قائلة بالإنجليزية هلو؟ قلت أنا أمد يدي مصافحا كنا نتحدث عنك وقالت وهي تشد يدها من يدي بسرعة كأنها لا تتيقني ليس فيها ما يستدعي الكلام لست أول أمريكية تقيم في مصر ولست أول أمريكية تعلن إسلامها عن إذنك وتركتني وجرت داخل البيت وفوجئت بفوزية تشدني إلى باب الخروج وهي تقول بالإنجليزية أيضا في ابتسامة منفعلة سأراك مرة أخرى يا حسين مع السلامة وغلقت الباب ورائي دون أن توداني بنظراتها كأنها في عجل على طلحة وكانت قد مدت خمسة أيام لم أرى فيها عبدالوهاب البرعي ورأيته بعد أن تعمدت البحث عنه وقلت له ونحن جالسين في محل حلواني بالزمالك ما آخر أخبار أمينة قال باهتمام لا جديد قلت متسما كيف لا جديد إن كل الكلمة بينكما تقدم لك ولها جديد قال في صوت عادي إننا نتحدث في التليفون ولا طاقة لي على التليفون قلت في الدهشة ألم تلتقي بها قال بلا حماس لماذا إننا سنلتقي مع الزواج وصحت أنا مغتاض منه لا يمكن يا رجل يجب أن تلتقي كل يوم حتى تعرفها أكثر وتعرفك أكثر وتتفق على ما تريده منها وما تريده منه وقال بالاهتمام لم يطرأ على بالي هذا الكلام انني في انتظار يوم الزواج وأحدثها في التليفون كل يوم الأطمئن عليها ربما كان عبد الوهاب يعيش أيام جده وجد جده عندما كان كل ما بين العروس والعريس لا يبدأ إلا بعد عقد القران. بعد استكمال كل الأصول الشرعية إنها لا يسعى إلى دقاء خطيبته وطبعا لم يقبلها قبلة واحدة ولا حتى تحسس يدها وصرخت فيه اسمع يا عبدو يجب أن تقابلها لتذهب إليها الليلة وأنا مستدى أن أكون معك فإن هناك تفاصيل كثيرة لم تتفق عليه بعد وقال في هدوء لا مانع سأتصل بالتليفون والتقي بك الساعة السابعة كما تعودنا في النادي ونذهب معا كما سبق أن فعلنا وهدأت حداتي وقلت العبد الوهاب بعد أن أنفاسي إنك لم تقل لي يا عبده. كيف عرفت أمينه وقال هادئا لقد قلت لقد قلت لك إني كنت أقول لإخوات البنات وهم وهم يلح علي أن أتزوج بإني أريد الزواج من فتاة لها شخصية لها شخصية الفتاة الأوروبية القوية الكاملة على أن تكون مسلمة متدينة لم أكن أريد زواج أوروبية ولكن فتاة في قوة شخصية الفتاة الأوروبية إلى أن جاءت أختي نظيرة وهي طالبة في الجامعة الأمريكية كما تعرف، وقالت لي إنها التقت بأمينة وأنها فتاة أميركية مسلمة وأنها ترشحها زوجة لي. وفكرت وانته تفكيري بأنه ما دامت أمينة مسلمة فلا يهم إذا كانت أمريكية أجنبية. وهكذا تقدمت لخطبتها وزوجها. وقفز تفكيري كله منحصر في نظيرة. إني منذ رأيتها لم تغب عن فكري صمارةها وقوامها. ولمعت عينيها وشخصيتها الأقرب إلى شخصية بنات البلد المثيرة وكنت أتمنى أن أراها بل ربما لم أكن أنفح حث عن عبد الوهاب إلا لألتقي بأخته وقلت له في حماس يجب أن تأتي مظيرة معنا في زيارة ما دامت هي السبب وقال بلا مبالاة سأقول لها ومضت الساعات وأنا في انتظار لقاء на